وكل وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم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 قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتوبتكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أم الله وغرق بالله الغرور